إما أن يعود إلى أمر ديني أو دنيوي أما الأمر الديني فإنما يرجع عادة إلى العلم وأن العلم له سلطان على القلب يغر صاحبه وإذا نظرنا وتأملنا ما الذي يجعل العالم يتكبر؟ مع أن العلم يستضاء به فلما نظرنا وجدنا أن العالم لا يغزو قلبه الكبر إلا إذا كان الذي اشتغل به ليس علما على الحقيقة إنما أخذ شكل العلم كمثلا الذين ينظرون من علماء الفلك في القرآن ليثبتوا أن الشمس تجري أو أن الأرض تدور حول نفسها أو أن الأرض كروية ومع ذلك فهو يشرب الخمر ويعاقر النساء ويفصل المسألة بعضها عن بعض يريد أن يقول إن القرآن سبق العلم بألف واربعمائة عام في هذه المسألة لكن ما استضاء بهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل لهداية قلبه القرآن ليس كتاب علوم وليس كتاب جغرافيا القرآن كتاب هداية العبد يقرأ ثم يخرج بالذي يريده الله عز وجل منه فكل متقعر يستخدم القرآن لا ينتفع به فهذا إنما أخذ شكل العلم لا أكثر الشاب ابن عمر واحد من رؤوس المعتذرة ومعروف عن المعتذرة اتقع فجاءه رجل يسأله سؤالا يسيرا عايز يقول انت سنك كم سنة عندك كم سنة يعني قال له كم تعد من السنين قال اعد من واحد الى اكثر من الف قال ما اردت هذا كم لك من السن قال اثنان وثلاثون الاثنان يعني ثلاثين سن قال كم لك من السنين قال السنون كلها لله ما لفيها شيء قال فما سنك قال من عرض قال ابن كم أنس قال ابن أب وأم قال كم أتى علي قال لو أتى علي شيء لقتلني قال ويحف فما أقول إذن قال قل كم مضى من عمرك إمام الزهبي رحمه الله يعلق على القصة دي يقول هذا غاية ما عند هؤلاء المتقعرين تقعرات وشقاشق لا يعبه الله بها والله عز وجل علم نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول وما أنا من المتكلفين وهذا قمة التكلف حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السجع في الدعاء إنه واحد يدعو دعاء مسجوع منمق بلدعو بما تمس حاجتك إليه بما ينضح به قلبه والصدق له أمارات وعلامات وإن خذلتك الألفاظ فإن الله عز وجل إنما يقبل الكلام من الصادق إنما الإنسان إذا لم يكن صادقا وإن أتى بأفضل العبارات فإن الله عز وجل لا يعبأ بها من الناس من يشتغل مثلا بعلوم الأصول ولا ينتفع بها غاية ما عنده أن يقرر إيه معنى الحرام إيه معنى الحلال طب هل استفد الذهبي في كتاب ميزان الاعتداج ذكر رجلا إذا ذكر علم أصول الفقر فهو كالشم وله كتاب من أمتم الكتب في أصول الفقر قال الذهبي عنه صح عنه أنه كان يترك الصلاة يترك الصلاة ومشاغل بعلم أصول الفقر إذن الذي استفاده إذن فلما آنتوا منه ذلك جاء بعض أقرانه وهو نائم فأتى على بطن قدمه وفض عليه حبرا هو لو بيصلي لما يغسل رجله الحبر هيروح فجاءوا بعد ثلاثة أيام وإذا الحبر كما هو على بطن رجله فهذا من تفع بشيء رجل يترك الصلاة وعمل يتكلمة في الحرام ما هو والحلال ما هو والمندوب ما هو هذا شيء لا يعبأ الله عز وجل به فمثل هذا أو مثل هذا النمط ذمهم الله عز وجل في كتابه وسمى أمثال هؤلاء باغين معتدين قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي مختلفوا بغيا بينهم إلا بعد ما جاءهم العلم وما كان ينبغي لهم أن يختلفوا لما جاء العلم نعم نختلف ونحن جهلا لكن إذا جاء العلم فينبغي أن يرتفع الاختلاف وقال تعالى ولقد بوعنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الصيبات فما حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقال تعالى في نفس هذا المعنى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الصيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا بعدما جاءهم العلم باغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وهذا هو أحد المعنيين في تفسير الآية المعنى الأول أضله الله على علم منه تعالى أنه سيضل أي كان الله عز وجل يعلم أنه سيضل وده المعنى الأول المعنى الثاني أن ذات هذا الضوال كان على علم ومع ذلك ظل برغم وجود هذا العلم فقبيح جدا أن يعفر من بيده مصباح قد يعفر الذي يمشي في ظلمه فلا يرى ما تحت قدميه إنه رجل معه كشاب معه مصباح فكيف يعفر والعلم يستضاء به قال تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب فما سم في الناس إلا عالم وأعمى إما عالم وإما أعمى والأعمى هذا هو الجاهل لأنه لم يتخدم جهة من جهات العلم وجهات العلم ثلاثة العقل والسمع والبصر فإن المرء إنما يتلقى العلم بهؤلاء الثلاثة قال تعالى ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وقال تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون وقال تعالى عن بعض أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيف فاعترفوا بذنبهم فشوقا لأصحاب السعيف وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون فهؤلاء لم يستخدموا هذه الآلات التي خلقها الله عز وجل لتلقي العلم منه لذلك كانوا عميانا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وقال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلم الذي لا يورف صاحبه خشية فليس علما على الحقيقة إنما هو شبه العلم والذي آتاه الله عز وجل نورا بصيرة يفرق كما يفرق ما بين العالم وما بين شبيه العالم فالعلم نور يستضاء به بل إن العلم أيها الإخوة الكرام وصل به الأمر أن رفع الكل قال تعالى يسألون كماذا أحل لهم قل أحل لكم الصيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمتكن عليكم واتقوا الله إن الله سريع الحساب. في صحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد الكل. رجل صياد تضرب طائر في السماء ينزل سمايا ينزل على بر ومعك الكل. فأول ما تضرب الطائر وينزل على الأرض الكل بتعت يجري ويأتي لك بهذا الطائر بينكَكين. طب ما حكمه أفي مثل هذا الصيد الكلب اللي معاك ينبغي أن تعلمه تعلمه الرصاصة بتاعتك شكلها إيه والكلب من التعليم يتبع الطائر ويعلم عين فقط حتى لو كان معك صيادون آخرون كل واحد يضرط وفقط أكثر من طائر على الأرض هو عارف الطير الذي أفقصه أنت فانت معلمه فاذا علمت هذا الكلف جاز لك ان تأكل ما صاده عليك حتى وان قتله لما مسكه بين فكين تسألون كماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين بشرع الكلف تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امتكن عليه الكلب اللي انت معلمه وعلمته فصيده حلال اما اذا كان الكلب جاهلا يمسك اي طائر فقط فهذا لا يحل لك ان تأكل صيدا فالعلم رفع مرتبة كلب من الكلاب وحط مرتبة كلب اخر والعلم بطبيعته يرفع المنتسب إليه العلم يرفع الذي ينتسب إليه بد، فالله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء فهذا الرجل ما اشتغل بالعلم الحقيقي إنما اشتغل بقشور العلم والعلم في الحقيقة يرجع إلى الذي يهدي إلى الله دون غيره طب الهندسة الضيضلة أي شيء من هذه إنما ينبغي أن تسمى صناعات لا تسمى علوما إنما العلم هو الذي يهدي إلى الله متى تسمى هذه الأشياء علوما إذا هدف طاحبها إلى الله لطباء مثلا أولى الناس أن يعرفوا الله وأن يخشوا الله وأن يتقوا الله لما يرونه من الآيات الباهرات في بدن الإنسان ومع ذلك فقد تجد الرجل ظليعا في هذا العلم وهو يعاقر المحرمات فهذا ما عنده علم أصلا إننا عنده صناع فإذا استثمر هذه الصناع وزيدته خشية إنما يسمى علما أنه رد في النهاية إلى علم الدين فالعلم على الحقيقة العلم المحمود هو كل ما وصل إلى الله عز وجل فأول الأسباب إن الرجل اشتغل بقشور العلم ولم يشتغل بالعلم حقيقة السبب الثاني أن نفس المتلقي خسيس الأرض عند استعداد أن يبدل وأن يغير على حسب مصلحته، وكما ضرب وهد ابن ملبه مثلا قال إنما العلم كالماء الذي ينزل من السماء ينزل حلوا صافيا فلما ينزل تشربه الأرض وبعدين تشربه الأشجار فيشربه شجر الصبر تنعقد مرارته أي يزداد مرارة ويشربه شجر الفاكهة فيزداد حلاوه وهو في الاصل حلو كذلك العلم اصناف الناس في تنبط هذا العلم يتفاوتون الناس يتفاوتون ففي واحد ختيب كاليهود مثلا وكل من حظف حكما لله في هذه الامة فسلفوه اليهود بيهود كما في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل محمد بالتحميم ان هم سودوا وشه بالفحم كان محمما مجلودا قال ما بال هذا قالوا انه دنا قال او تجدون هذا في كتابكم ان الذي يزني يحمم ويجلس قالوا نعم قال فأتوا بكتابكم فجئ بالثورة فقرأ فتن من اليهود قبل ان يقرأ قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من هؤلاء اليهود من العلماء اليهود انشدك بالذي أنزل الكتاب على موسى أهكذا تجدون حد الرجم عندكم فقال أما وقد نشدتني فلا ولولا أنك نشدتني لم أخبرك مع أن حكم الله عز وجل ينبغي أن يبذل للناس بلا حلف أن يكون العالم أمينا تحلفه يقول الصب ما تحلفوش يحرق يقول لولا أنك نشدتني ما أخبرتك إن الزنى لما كثر في أشرافنا فكنا لا نقيم الحد عليهم ونقيمه على الضعيف فقلنا بيننا لو تواضعنا على شيء يعني بدل ما نترب الشريف ونجلد الوضيع فالناس يشعروا بهذا الصناقل طيب ما نلغي القصة كلها ونبتكر حكما جديدا فاتفقوا على أن من لابس هذه الفعلة يحمم يعني هدبوا الشهر ويجلب فقال صلى الله عليه وسلم ليتني بالتوراة فجاءوا بها فوضع الفتى يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك قد ورد هذا أيضا في حديث ابن عمر في الصحيحين اغفع يدك فرفع فإذا آية الرجل قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أنا توب ثم أمر بهذا الرجل فرجع فهؤلاء يبدلون أحكام الله لعرض الدنيا في البخاري أيضا من حديث ألس بن مالك قصة عبد الله بن سلام لما جاء فأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله أرسل إلى اليهود ولا تعلمهم بإسلامي وسل عني فإن اليهود قوم بفر أي كذابون إذا علموا أنني أستنجبهتوني ونسبوا إلي ما ليس فيي فاختبأ عبد الله بن سلام ودع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود فقال يا معشر اليهود استقوا الله ووالله إنكم تعلمون أني رسول الله حقا قالوا ما نعلمه فقال ما تقولون في عبد الله بن سلام قالوا هذا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وأفضلنا وابن أفضلنا وخيرنا وابن خيرنا قال فما تقولون إن أسلم قالوا ما الله أن يسلم حاش لله أن حين حينئذ خرج عبد الله بن سلام وأعلن إسلامه أمامهم قالوا شرنا وابن شرنا فقال يا رسول الله ألم أقل لك إنهم قوم بث يعني ينقلب وهو جاد ليس عنده حياء الإنسان سل... الذي عنده حياة يتوّد كتب تاعم إنما في نفس المجلس لذا بيقول سيدنا أبن سيدنا خرج أل شرنا أبن شرنا لذا ليس عنده حياة هذا الذي يكذب علما وفي نفس المجلس يبدل قوله فكل من بدل حكما من أحكام الله عز وجل في هذه الأمة فله شبه من هؤلاء اليهود لو نظرت إليه لوجدته خسيسا حتى في الناس إن الوفاء لا يتجزأ وهذا الخسيس دائم الهوان لأنه يريد ما عند الناس ليس عنده عزة يبيع أغلى ما عنده لعرض فخص زائل ما له قيمة إن الهوانة شمار البيت يألفه والحر ينكره والزيل والأسد ولا يقيم بدار الزل يألفها إلا الزليلان عير الحي والوتد هذا على الخص مربوط برمده وذا يشج فلا يرضي له أحد الحر ما يتحمل هذه المسألة رجل يقول مثلا إن الختان عادة جاهلي وإن النقاط ما له أصل في الإسلام ما الذي جرى هو القرآن أزيل يعني كل الخلق دون لما بيقرأوا القرآن أغبياء لا يستطيع أن يميز كتب التفسير محية بأي حياء بأي وجه يتكلم مثل هذا الإنسان وهو يرى أن الكتب مبذولة في يد الدنيا كلها ويعلم أنهم يعلمون أنه كاذب ومع ذلك يهون عليهم إذن هذا يبدل فالناس في مقابل العلم أصناف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إن مثلا ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل المطر الكثير أصاب أرضا فكان منها صائفة نقية ربلت الماء وأنبتت العشب، فشرب الناس وثقوا وزرعوا وكان منها أجازل أمسكت الماء وكان منها قيعان لا تمتك ماءا ولا تنبت كلاء فذلك مثل منفقها في دين الله أي ورفع رأسه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم تفع بالذي أرسله الله سبحانه وتعالى إليه إذا عندنا الناس ثلاث أصمام اللي هو المحل القابل للعلم ثلاث أصناف يبع عندنا الناس ثلاث أصناف اللي هو المحل القابل للعلم ثلاث أصناف الصنف الأول وهو أفضل إلى أصناف الثلاثة طائفة نقية شربت الماء وأنبتت العشب فهذا مثله من انتفع بالعلم في خاصة نفسه ثم نفع غيره به كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه تعلم القرآن مش وقف عند حروف القرآن واعد يتقعر في القراءة ويجيب القاف من مطارينه ويجيب الكاف مش عارف منين واتق منين ومع ذلك يضيع حدود الله يقيم الحرب ويضيع الحد لا خيركم من تعلم اي ظهر اثر هذا القرآن عليه فلا يزداد به الا رفع ولا يزداد به الا خوفا لكن المتكبر آمن، يمشي امنا كأن الله عز وجل انزل اليه صكا بالامان انت معفو عنك إنما أهل العلم كانوا يخافون وقد سجل الله عز وجل ذلك لهم قال يخشى الله من عباده العلماء هم الذين يخشونه وكلما ازدادوا له خشية ازدادوا له محبة فلا يزالون في رفعة أبدا فهذه الطائفة تعلمت انتفعت بخاصة نفسها وظهر هذا عليها قيل لمالك ابن مغول كان أحد العلماء استقاس اتق الله فوضع خده على الأرض وكان مالك أحد العلماء الربانيين وما ضره أن وضع خده على الأرض بل ذلك رفعة الله وده أثر أن ينتفع المرء بالعلم إذن تعلم في نفسه وعلم غيره فكان أثره متعدل الطائفة الثانية أجادب والأجادب طائفة من الصخر لا يتفجر من خلالها الماء سمط فهذه الطائفة احتفظت بالماء وما شربته إذن هذه فيه إشارة إلى من علم وإن لم يكن أخذ بنوافل العلم أعرف مثلا بعض الناس قد يمضي ليله كله في تحرير مسألة ومع ذلك لا يقوم الليل ولا يقرأ ورده من القرآن والصبح بعد ما حفظ المحضرة جلس على الكرسي وعلم الناس فكم من ناج بكلامه فهذا ينظر إلى حاله وإلى المسألة التي حررها وإلى كثرة المحتاجين إليها وإحسن نوع من المفاضلة فإذا كانت مسألة من لب العلم وعمت فيها البلوى في بلده وعامة الناس يحتاج إليها وإلى تحريرها فهذا أفضل من أن يقوم الليل كما نسأل فيها مفاضلة لأن قيام الليل إنما يكون له وحده إنما هذه المثالة حصن بها جماهير أهل العلم لكن مام أحمد لما سئل عن الرجل يصلي ويصوم ولا الرجل يرد على أهل البدع قال الذي يرد على أهل البدع أفضل لماذا؟ لأن الذي يصلي إنما ينتفع وحده بهذا والذي يرد على أهل البدع ينفعه ألوف للناس بما قوره وأفضله، فهذا هذه مسألة فيها تفصيل، لكن على أي حال هذه الطائفة أمسكت الماء، فانتفع الناس بهذا الماء، لكن الطائفة الأولى أفضل بلا شك، لأنه عالم عامل استطاع أن يجمع ما بين أن يعمل ويعلم. والطائفة الثانية علمت وانقصرت في بعض العمل من النوافل لأنه لا يتطور في الطائفة الثانية أن تقصر في الواجبات التي أوجبها الله عز وجل وإلا فقط إنما تقصيره في نوافل العلم وهذه المثلة فيها تفصيل على نحو ما ذكرته يبقى الطائفة الثالثة وهي القيعان أرض رملي لو نزل مليارات الأمتار المكعبة من الماء فلا تجد لها أثرا فإن أردت أن تعصر هذا الرمل لتنزل قطرة ماء ما ضفرت بها فلا هي أن تكت ماءا للناس كي ينتفعوا ولا هي أن بثت عشبا إذ شاربت هذا الماء واحتواه بطلها فهذا الصنف الثالث هو الذي نعنيه بالكلام الذي يبدل والذي يغير ليه لأنه خبيث النفس المحل القابل فاتس فهذا العلم ما يزيده إلا مرارة فورغ من عنده علم وقد ظرفت لكم قبل ذلك آه آه الأمثال بقصة الرجل الشامي المفتي المعاصر لنا في هذه الأيام وقد نيف على استسعيل من عمر الذي أباح الربا بطريقة يعني ما أظن تقتر على بال حد اليهود وإن خطرت فهم إخوان في هذه المسألة في الحيلة المسمومة يقول لا مانع أنك أنت تقترب بزيادة من جنيه تقتربها بمئة وعشرة فمدربة قال لا ممكن نخلصك من النطب أول ما تيجي تفردت تقول لله عليا تشوفه عايز كام على الالف كام أو على المية كام قال لك عايز على المية عشرين ثم تأعد تقول لله عليا أن أعطيه عن كل مئة عشرين يبقى صار نظرا ما عادش بقربة يبقى يجب عليك أن تدفعه وسلك ويسلك المسألة له أهو ده المحل خبيل المحل القابل خبيل لما يبدل أحكام الله إلى هذا الحد وكذلك الرجل الغرناطي الذي حكى الشاطبي خبره رجل كان يفتل أندلس آن ذات وعايز يهرب في الزكاة وكان صاحب أموال ضائلة فاستكثر على الله عز وجل أن يخرج حقه في المال ما إن الذي حق الله في المال تافه بالنسبة لما بقي لك كل ألف 25 وعشرين. اصبح معاه تسعمية خمسة وسبعين لك. وخمسة وعشرين لله. يوم لا ينظر الى تسعمية خمسة وسبعين ويستكتر الخمسة وعشرين. لسي ما اذا كان عنده ولوك مؤلفة فبتكتر العملية معاه. يقول لك ميت الف هطلع الفين وخمسمية. ميت الف. هيطلع الفين وخمسمية استكتر. فالراجل ده يوم قبل ان يحول الحل يجمع اولاده. والله يا اولاد انا كبير. واردت موت. وبعدين هعمل ايه بالفلوس خدوه? فلما اخذها الاولاد فاروا ملاكا جددا لهذا الماء. لبا لا يجب فيه الذكاء الا بعد ما تمر سنة. قبل ما تمر السنة يوم الولاد جايبين يا بو يا انت لسه ما موتش. واحنا بقى حنانتفع بالمال ده وانت حي. حتى إلت أص خد يابونا خد الماء يوم واخدوا منه إذن لن يدفع الذكاء إلا بعد حلول الحول وقبل حلول الحول يعملوا نفس التنقلية دي أهو المحل خبيث محل القابل خبيث من تسع بهذا العلم ولا رفع به رأسا ولم يتعلم فضلا عن أن يعلم فهذان التبابان جوهريان من الأسباب التي تدعو المرء لأن يتكبر رجل معه الآلة ولم ينتفع بها فكان من ثمرات هذا الكتب ثمرة مرة وهي التعالي على الناس وظن العالم أنه أرفع منهم وأنه أفضل منهم فلا تكاد سواه يسلم على أحد وإذا عامله أحد معاملة لا تليق غضب وبشره بسوء منقلبه وقل ما يزور الناس لا يجامل أحدا لا يعزي أحدا ولا يواسيه ولا يهني أحدا في برج عادي. يغلف هذا دعوى عنده إن المفروض أن العالم يكون بينه وبين الناس حجاب حتى ما يخدوش عليه لأن لو أخدوا عليه يبقى كلامه لن يكون له ذاك المحل في قلوبهم لكن كل ما هو محتجب يبقى له قيمة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبذل نفسه للناس في صحيح مسلم كانت ولدة كأن في عقلها شيئا ثن كان عقلها في شيء كانت تحخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطفو به في شوارع المدينة فلا ينزع يده من يدها وكان سلفها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم على أحد لا ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع وكان شديد التواضع يقول آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد وتصف عائشة رضي الله عنها سلوكه في حياته تقول كان يكون كأحدكم في مهنة أهله يخيط ثوبه ويخصف نعله فإذا قامت الصلاة قام عنا فإذا يعني أنزل للصلاة قام عنا وكان يجلس كما يجلس العبد جلس المستكين وفي الحديث الذي يصححه بعض أهل العلم وهو عند ابن مادية وغيره أنه جاءه رجل فجعل سرعة فرائطه أول ما قدامه الرجل بارتعش فقال هون عليك فإنما أنا ابن امرأة كانت سأكل القديد بمسكة إني لست بملك المشهور عن الملوك إنهم جبابرة فقال إني لست بملك ولذلك يا بلقيس لما بعثت الهدية لسليمان أرادت أن تعلم من هو هو بيقاتل لدنيا ولا لمبدأ فأرسلت إليه هدية فلما وصلت الهدية غضب سليمان عليه السلام أجد الغضب قال أتم تبونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها قصة مش قصة ماس في الدين إننا لا نبيع الهدى بملء الأرض ذهبا وهكذا ينبغي أن يكون أهل العلم لا يداهن حتى لو افتقر عفان ابن مسلم أحد العلماء الكبار من شوخ الإمام أحمد لما حصلت في اسم خلط القرآن وأمير المؤمنين أنا ذاك تبنى القضية المأمون في أباخر عصر وبعدين المعتصم استفحلت المشكلة في حياة المعتصم فالمعتصم قال له عايزك تنتحن عفان بن مسك على وجه الخصوص لأن عثمان كان إماما ربانية المحلة كلها تبعوا وإذا قال قولاً التزم قولا قال له عاجزك تنتحن عفان بن مسلم وكان العلماء لهم أعطيات في بيت المال فلما أرسل الوالي العفان بن مسلم يسأله عن رأيه في القرآن فقال له القرآن كلام الله غير مخلوق قال له لكن إنت لو استمرت على هذا القول سنصر إلى ناس عن نقطع راتبا وكان عفان بن مسلم يأخذ ألف درهم في الشهر وكان يعول أربعين إنسانا بيصرف على أربعين نفس فلو له احنا نقطع راتبا لازم تجيب كما يريد أمير المؤمنين فقال له عفان وفي السماء رزقكم وما توعدون انظر. في هذه الليلة بالليل ضرق رجل الباب فلما فتح عفان ان عفان ده لما وصل للدار وقال لأهل الدار الحكاية لاموه وغضبوه هتضيعنا قلت تقول لأي حاجة الامان في القلب بشدة لا تصلح الكون حيطة هودان، امشي جنب الحيط كل هذه العبارات في اللي الآباء يعلمها الأولاد عشان الولد ينشأ جباناً يبيع دينه لأجل دراهم يبيع دينه عشان وظيفة يبيع دينه عشان ما لا ينفع ويعلمون الابن هذا ويهجرونه وطردونه من البيوت. كلامه كيف تقول هذا الكلام نأكل منه في ذات الليلة؟ بالليل طرق رجل الباب قال أنت عفان بن مسلم قال نعم قال هذه صرة بألف درهم ولك في مطلع كل شهر مثلها وعفان لا يدري من الرجل وهذه قصة صحيحة لا يعرف عفان من الرجل ومن الذي أرسله وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا لتبيننه للناس ولا تكتمونه العالم يقول الحق حتى لو كان على نفسه حتى لو كان على أبيه على أمه على أقرب الناس إليه ولا يدافن الكلام ده إذا كان المحل مستقيما أما إذا كان المحل فاسدا فهؤلاء اليهود هم أساسدة المحل الفاسد بالدنيا. الدنيا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي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 الترفع عن الناس واعتقاد انه افضل من الناس هذه قاصمة الظهرة التي لا شوا لها قصة من 25 سنة فقط حصل اشكال ما بين اثنين من المشاهير واحد اشهر من الثاني لا لان اللي هو ليس مشهورا وهذه وقيع حدثت في مجلس الشعر كان قام في المجلس الظهر حان موعد الصلاة والرئيس بيخطب أمواعف وأزل فكان في واحد مشهور شهور أوي في ذلك المجلس تعقد علي الخناصر قام واتهم هذا المؤذن بإنه مجنون فحصل بينهما تحاور فقال المشهور للمؤثم أنا أعلم بالله منك والله يا أخوانا فقط من بعدها مع أنه كان قبلها لما كان بيأتينا في جامعة القاهرة لو أننا لو قيل لنا أين موضع هذا الرجل منكم لقلنا في سوادعه بعدها فقط ولم تكن له قائمة نعم وظل مشهورا لكن ليس قدوة والمثالة كلها إنما تكون في القدوة وليس في الشهرة كم من مشاهير يذكرون باللعنات فالشهرة ليست مقياسا ولا محمودة إلا أن يعرف المرء بالخير والبر يعني هذا العلم اللي عند للنسان إذا لم يكن للنسان نبيلا والرسل مثل هذا حتى يقول انا افضل منك وانا اعلم منك وانت تطلع ايه نفس هذا الداء الذي ابتليت به الفرق الاسلامي وعلى رأسها الخوارج يقول كل الدنيا كفرة مع دحن طب لماذا نظرت اليه هذه النظرة الثون واعتقدت ان انت المبرع من هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة عند مسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو الذي ينصد من نتيح حاكما عليه وعلى ما في قلوبهم ما يجوز أن يتعلق المرء إلا بالقرائم الظاهرة إنما ما في الباطن لا يحل له أن يحكم على ما في باطن الناس أبدا ولا أن يفتاف على الله عز وجل إنه يأتك حجب الغيب ولكلان في الجنة ولكلان في النار في سلن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند جيد قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل أحدهم مجدا والآخر مقصر فلا يزال مجد مقرع المقصر تق الله لا يحل لك ذلك لا تقم على معاصي الله فالتقى يوما فقرعه المجد واكثر عليه حتى تضجر المقصر فقال المقصر للمجد خليني وربي تمام خليني وربي ابعثك الله علي رقيبا ام جعلك علي حذيبا فقال المجد والله لا يغفر الله لك فقضب الله عز وجل روحهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرة أم كنت بي عالمة خذوه إلى النار ثم غفر للمقصر وقال أدخلوه الجنة ولست المعنى في حديث جندة بن عبد الله البجري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك إنك لا تدري لعل هذا المقصر من وجهة نظرك يختم له بخير لعل هذا الرجل تسقط جبال آثامه بعمل أنت تحتقره ولا تقيم له وزنا ويسبقك عند الله به وسبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه الله قال الله عليه وسلم بينما امرأة بغي نزلت بئر ماء شربت وجدت كلبا يلهث السرى من العطش نزعت موقها ملأته سقط الكلب فشكر الله لها فغفر له وبينما رجل آخر يمشي إذ وجد غصن شو فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له الافتئات على الله عز وجل من اخطر ما يقع المرء فيه وسببه الكفر هذا كله ايها الاخوه الكرام باعثه الكفر لو ان المرء اعتقد انه خلق من ماء مهين انا عايزك تعرف قدره لما تدخل القلاع وتطلع دون تعرف قدرك لمن مالك ان يقول اني لا احي من الله من كثرة تردد على الخلاء استحي من الله فلما الإنسان يعرف قدره وكيف ومن أي شيء خلص وأنه إذا مرض فإنه في أمس الحاجة إلى غيره ليطببه ولا يستطيع أن يستغني بنفسه عن أحد فإذا نظر إلى هذه المعاني وكان المحل القابل صالحا انتفع إذن كيف يا إخوانا اعظم خطيئة يتلبس بها انسان كبير لا يكون الا لله لجهادة حسم الله عز وجل المسألة قال الكبرياء ردائي والعظمة اذاري من نازعني فيهما عذبته وفي اللفظ الاخر ادخلته النار لا مفاصر في المسألة دي لا يحل لاحد ان يتكبر على الحقيقة الا الله لأنه هو المستغني على الحقيق أما كل من عداه فهو محتاج إليه تبارك وتعالى فلا يحل لمن كان وضيعا أن يلبس ثياب العز فإن هذا العز لا يكون إلا لله أو بسبب موصول بالله أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم